وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا لَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا لُشُورًا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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَّوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا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 فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دوننا من أولياء ولكن متعتهم, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بشرى يَوْمَئِذٍ للمجرمين يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُولُونَ حِجْرٌ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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرًا ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت من الرسول سبيلا يا ريلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ كَغَرَامًا إِنَّهَا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 وَمَن يفعل ذَلِكَ يَلْقَ الْآثَامَ يضاعف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ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 والذين يقولون ربنا غبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اولائك يجزون الغفره بما صبروا ويلقون فيها تحيه والسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبق بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما